الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Am hasibta an a'ashab al kahfi wal ratim kahnu min ayyatina aghaba. Ithaw al fitiatu ila al kahfi fakalu Rabbna aatin min ladun karahmatu wahiyilna min فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ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 لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه أهلها لولا يأتون عليهم بسلطان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 وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليَوْذُر أيها أَزْكَى طَعَامٌ فاليَوْذُر أيها أَزْكَى طَعَامٌ فاليَتْكُون ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحو إذا أبدا وكذالك أعثرنا عليهم ليعلمو انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُ عَلِيٍّ بِنْيَانَ الرَّبِّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى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 Walau takulan lalai sebiji, Inni fa'ir zalkah wada, Inlaa ayya sha'Allah. Wadzqur Rabbak idha nasiit, Wadzqur Rabbak idha nasiit, Wadzqur Rabbak idha nasiit, Wadzqur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 وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 ليميننا نار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما انك المهدي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا بِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ثين آتته كلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماله وأعز نفر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 نَتِكَا وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَقِيَ عَلَيْهِ طَلَبًا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 ومثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً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 وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Wuḍi al-kitāb, fātara al-mujrīmin mushfīqin min ma fīh, wyaqūlūna ya wailatana ma lihādh al-kitāb, blāyūqādir fāyiratun, walla kābiratun ilā aḥṣāha, wujadu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 لَكُم عَدُوم بِأَسَلِ الضَّالِ مِنَ بَدَالَةٍ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبْدًا وَيَوْمٌ يَقُولُنَ أَدُو شُرَكًا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 تغفرو ربهم إلا أن تأتيهم سنة أو دين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ك رب آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهه وفي أذانهم وقرء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 وَتَلَكَ الْقُرَائِ أَهْلَكْنَا لَمَّا ظَلَمُوا دَعَنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَنْضِي حُطُبًا فَلَمَّا وَمَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُوَهُمَا فَتَتَقَذَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَوَزَ قَوْلًا لِفَتَاهُ أَتَنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَوْفَلًا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 فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأربنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 Inna Makkah nadhu fi al-ard wa ataynahu min kull shayin sabab, faatbag sabab, hatta ida bela magrib al-shamsi wajadha tegrubu fi ain hamatihu wa wajad ain daha Qulna ya ذا القرlain إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا Qal أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 Hatta, jika bela munculnya sunnus, wajahnya tampil pada kaum yang najgal mereka tanpa mereka. Karena itu, dan kami telah menetapkan apa yang mereka tahu.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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا Orang-orang kafir di dalamnya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali jika mereka mendengar firman Allah. Katakanlah: "Jika laut itu adalah bukti bagi firman Allah,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 bi ibadati rabbihi